أمرت أنزلناها وطرزناها وأنزلنا فيها آيات زنات لعلكم ترتشرون. الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم مائة جلدة. الزانية والزاني. فجلدوا كل واحد فيه ما فئة ولا تأخذكم بهما رفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رفة في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحذم ذلك على المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو شركتا والذين لا ينتيحها إلا ذن أو مشرك وحسن ذلك على المؤمنين والذين يربون المحصنات ثم لن يأتوا بأربعة شهداء أفجر ثمانين جلدة. والذين يرضون المصرات ثم لم يأتوا بأربعة سهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة فبدا وأولئك هم, الفاتقون وأولئك هم الفاتقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا إن بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رفول رحيم والذين يرغون أزواجهم ولم يقل لهم سهداء إلا أنفسهم والذين يرغون ولهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أضعف شهادة بالله إنه لمن الصادقين. ولن يكن لهم إِلَّا إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصرد فيه والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة أن لعمة الله عليهم كان إن الكاذبين ويدرق عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ويدرق عنها العذاب أن تشهد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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب الحكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب إِنَّ الَّذِينَ جاءوا بالافك عُصْبَةٌ منكم إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحتوه شر لا تحتوه شر لكل مئ منهم ما اكتسب من الإثم بل هو خير لكم لكل مئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كدره منهم له عذاب عظيم والذي توالا لغو منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعت مُبَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خيرو وَقَالُوا هَذَا إِثْقَابٌ مُبِينٌ. لولا إذ يَطْمَعُونَ بَنِ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أَن يُنْزِلَ هذا خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا آثِمٌ مُّذْنِبٌ لَّوْلَا دَاعُوَ عَلَيْهِ بِأَذًى شُهَدَا لَوْلَا, جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه باتِ شُهَدَاء فَإِن لَمْ يَتُوبُوا بِالشُّهَدَاءِ فَهُنَالِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ فَإِن لَمْ يَتُوبُوا بِالشُّهَدَاءِ فَهُنَالِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الكاذبون.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 فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بي علمه وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عن ذل الله عظيم هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا ببتان عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا مهسان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ويبين الله لكم الآيات. ويزين الله لكم الآيات. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم.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 والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو لفضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رؤوك رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا قطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا قطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فانه هو يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يذكي من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يجزي من يشاء. والله سميع عليم والله سميع ناليم. ولا يسألون الفضل منكم والسعة أيه. وُقُلِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَصْفَحُ وَلَا يَأْثِرُ الْفَضْلَ كَأَنَّهُ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ قُلِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وليأفوا وليستحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو الدنيا والآخرة ولهم عذاب نابي. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يُوصِهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ يُوصِهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والطيبات للطيبين, للطيبين, للطيبين والطيبون لل. ال... أولئك مبررون مما يقولون أولئك مبررون مما يقولون لَهُم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم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 وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يُؤذن لكم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم وَمَا بِمَا تَمَنَّونَ عَلَيَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ والله يعلم ما تبذون وما تكتمون والله يعلم ما تبذون وما تكتمون كل المؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كل المؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم ذلك أذكى لهم إن الله قدير بما يصنعون إن الله قدير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من أبصالهن ويحفظن فرودهن ولا يبذين زينتهن إلا ما ظهر منها وكل المؤمنات يغفرن من ألصارهن ويحفرن فرودهن ولا يبذين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَيَمْكُرْنَ الْمَكْرَ الْخُبُثَ إِنَّ عَدُوَّكُمُ جَمِيعٌ فَهَلْ تَنْتَهُونَ وَلَئِنْ إِلَّا لِالْبُهْلَةِ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أو ولا إلا او ابنائه كون يدينه تان الا الهه لتهم ان او اباهم لتهم ان أو اباهم بني أخواتهن أو نسائهن أو بني إخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير للإذبة من الرجال أو الصل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو التابعين غير للإذبة من الرجال أو الذين لم يظهروا على عورات ولا يضر النبي اوذ ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضر النبي اوذ ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وَإِلَٰللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَقَارِعِينَ عبادكم وإماءكم إ يكونوا فقراء يغلبهم الله من فضله إ يكونوا فقراء يغلبهم الله من فضله والله واسع علي والله واسع وَاللَّيْسَعْفِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى مِنْ فَضْلِهِ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 وأعطهم من مال الله الذي أتاكم وَأَعْطُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصُنَ لِتَرْتَعُ وَارْبَعَ الْحَيَاةِ الْزُّنْيَ وَلَا سكر وفتاك من الارغاد ارادنا حقنا الذي ترتغى عرض الحياه الدنيا ومن يكره قلنا فان الله من بعد اكراههم غفور رحيم ومن إِنَّمَا أَمْرُهُ أَن إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا من قبلكم هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ بُيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا كَفَرُوا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مثل فيها مصباح. المصباح في زجاجه. المصاب في زجاجه. الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقض من شجرة لا شرفيتي ولا غربيتي لا شرفيتي ولا غربيتي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا لا شرفيتي ولا غربيتي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم يهدي الله وَيَبْصِرُهُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ الْنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُرُوٍّ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُفَعَّلَ وَيُذْكَرَ فِيهَا سَمُوهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ فِي أَبْلَغَ اللَّهُ أَنْتُ فَعَلَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا شُمُوَّ يُشَدِّعُ لَهُ فِيهَا الْغُزُوِّ وَالْأَخَالِ رِجَالُ اللَّهِ الَّذِينَ وَلَا بَيْنَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمَ تجار لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تقلب فيه قلوب والأرواح ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليزيدهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب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 والذين كثروا أمرهم كثرات جثياتهم سوف وان انما ان حتى جاءه لن يجده شيئا حتى إذا جاء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 والله شريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موز من فوقه موز من فوقه سحاب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موز من فوقه موز فوقه سحاب، غلما تُن بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكبي رها. غلما بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ ل_h نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورِ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَبْحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطِّيَارَةِ فَس والنبي وقيوصت، كلٌّ قد علم صلاته وتسبيحه، كلٌّ قد علم خلاصه وتسبيحه، والله عالم بما يفعلون، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والارض ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير والى الله المصير ألم تر أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله ألم تر أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورد ويخرج من خلاله، فترى الورد ويخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به، فترى الورد ويخرج من خلاله وينزل من السماء. عباد في, في أنزار فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه من يشاء. يكاد سنا برضه يذهب بالأبرص يكاد سنا برضه يذهب بالأبرص يقلب الله الليل والنها يقلب الله الليل والنها إن في ذلك لعبرة لأول ذالك لعذرة له للأذى والله خلق كل ذابة مما والله خلق كل ذابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رب الليل ومنهم من يمشي على أرض فمنهم من يمشي على رب ومنهم من يمشي على رب ومنهم من يمشي على يحلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يحلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مذينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأقعنا ثم يتعلى فريق منهم من بعد ذلك ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأقعنا ثم يتعلى وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين وإذا ذُلوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإذا يَا رَسُولَ رَبِّي مَا دِينُهُمْ إِذَا تَرِكُوهُمْ يُؤَلِّفُونَ وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِمُ الذُّنُوبُ الْحَقُّ اتي يكون بهم مرض امرتاب ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله اتي يكون بهم أَمْ امرتاب ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله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 ما كان قول المؤمنين إذا ذُو إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئكهم المفلحون وأولئك هم المفلحون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 وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لئن موتهم لا يخردون. وعَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنَّ مَوْتَهُمْ لَيَخْرُدُونَ. قُلْ لا تُقْسِمُ قَاعَتُمْ مَعْرُوفَةٌ. قُلْ لا تُقْسِمُ قَاعَتُمْ مَعْرُوفَةٌ. إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع رسول قل أطيع الله وأطيع الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حمل وَعَلَيْكُمْ مَا حملتم وَإِن تُصِرُّوا فَتَهْتَدُوا وَإِن وما تَهتِزُّ وَمَا عَلِمُوا رُسُلًا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا عَلِمُوا رُسُلًا إِلَّا البلاغ وَأَدَّى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَقْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَأَدَّى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا ولحاتنا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قررهم. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لهم دينهم الذي طمأنهم. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكِنَنَّ لهم دينهم الذي اتبَعَلهم ولا يمكِنَنَّ لهم دينهم الذي اتبَعَلهم ولا يبدلَنَّهُم من بعد خوفهم أم وليمتننهم دينهم الذي اغتبوا لهم وليبذلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بشيئا يعبدونني لا يشركون بشيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا وصل لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا مجزين في الأرض. لا تحسبن الذين كفروا مجزين في الأرض. ومؤوهم النّار. ومؤوهم النّار. ولبئس المصير ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات يا أيها الذين آمنوا أناك أن لكم والذين لن يبلغوا العلمينكم جناح موات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون فيها بكم من الضهرة ومن بعد صلاة العشاء. من قَالَتْ يَا قَلِيلَتِي السَّيِّئُ وَحِينَ تَدْعُونَ فِي هَذَا الْبُهْمِ لَغَفِرَةٌ وَمِنْ سَاعِ قَلِيلٍ لَنْ شَآءَ تَرَاهُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ تَرَاهُ عَوْرَاتٍ لكم لَيْسَ عليكم وَلَا عليهم ليس عليكم ولا عليه دونهم بعضهم، ووافون عليكم بعضكم على بعض، ووافون عليكم بعضكم على بعض. كَذَلِكَ يبين الله لكم الآيات. كذلك يبين الله لكم الآيات. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحل مفليستأنوك مستأن الذين من قبلهم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحل مفليستأنوك مستأن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يبين الله لكم آياته. والله عليم حكيم والله عليم حكيم. والقواعد من النساء إن لا يرضون لك حن فليس عليهم نجاح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بدينه. والقواعد من النساء إن لا يرضون لك فليس عليهم نجاح أن يظن سيابهم غير متبرّجات بذنّ وأن يستعفّن خيولهم وأن يستعفّن خيولهم والله سنين علي, والله سميع علي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 ام او بيوت اعدائكم ام او بيوت ام ما اسكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او, بلوت أعمامكم أو بلوت عماتكم أو بلوت أخوالكم أو بلوت بي اخوالكم او بيوت اقواتكم او بيوت امانكم او بيوت عن ناسكم او بيوت اخوالكم او بيوت اخوالكم او خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم أو أخواركم أو غلواتكم أو ما ملتم مفاتحه أو فريكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 أَوْ حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لبعض, لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 قل يا من الله الذين يتسللوننكم لواء فَالْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَالْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أذهم إثنتُ أو يصيبهم عذابٌ أليم. ألا إن لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ألا إلَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. عليه ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فيُنذبُون بما عمرو. وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمٌ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فَيُنَذَّبُونَ بِمَا بِكُلِّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.